بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أمي أحسب الناس أي يتركوا أي يقولوا آمنا وهم لا يُفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم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 فأنديناه وأصحاب السفينة ودعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه عبدوا الله واتقوه ذاتكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا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 ولوصا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتخفعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان دواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما داءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوفا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجي وَأَهْلَهُ وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أنداء رسلنا لوثن سئبهم وضاق بهم ذرعوا وقالوا لا تقف ولا تحزن إن مندوك وأهلك إن مندوك وأهلك إلا مرأتك كانت من الغابرين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 وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم عبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين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 فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أورقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحر بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين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 والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعدلونك بالعذاب ولولا أدل مسمى لداءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون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 الله يبصّر الرزق لما يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم أنزل أن من السماء ما أَمْ فأحيابه الأرض من بعد موتها لا يقولون الله قل الحمد لله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 ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أ يروا أن دعَلنا حراما آمنوا ويُتقطف الناس من حولهم أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنَعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لَمَادَ أَلَيْسَ فِي دَهْنٍ مَثْوٌ لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ دَهَّرُوا فِي نَالَنَهْدِي أَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَا الْمُحْسِنِينَ